Allah'a استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عنهم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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للوالدين والأقربين, للوالدين وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُتَّقِينَ فمن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ على الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سميع عليم.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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أُحِلَّ لكم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لكم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لهن عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كنتم تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عنكم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ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 واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله الله السلام عليكم الله السلام عليكم السلام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 السلام عليكم ورحمة الله السلام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 وَإِن تُخَالِقُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَأْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ولا أمّة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.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 نساءكم حرث لكم فأتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم آمنين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 وباعات اشهوب فإن فاؤها إن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أن يكتب وَلَقَ الله في ارحامهن ان كن يؤمنن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعلتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ندرجه والله عزيز حكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فإن بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتنهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن ساكم بمعروف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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, فأمسكوهن بمعروف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واذكروا كُنْتُمْ الله عليكم وما عِبَادًا عليكم من الكتاب مِنْ يعظكم به واتقوا الله واعلموا اللَّهَ الله أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن نِسَاءَ فلا أَجَلَهُنَّ فَلَا تعطلهم.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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترطعوا أولادكم فلا جناح عليكم, فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير الله اكبر, الله أكبر, أكبر, الله أكبر, أكبر. أكبر. قوم ورحمة الله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 والملائكة، والذين يتوثّعون منكم ويذرون أزواج يترّبصن بأفوسهن، أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهم. فَلَا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم إن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أو أكمنات في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا نعرفها ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجاله واعلموا أن الله ي فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو, أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى متعن بنعروف حط على المحسنين وإطلقتهن قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي وان تعفوا قرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قوموا لله قانتين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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يقبض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 قال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون تحمله الملائكة إن غدا. آية لكم إن كنتم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني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 قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئتها كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا ربنا أفرخ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله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 صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. الله الله أكبر. الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب Ali. and. يا كل حكوم وان احد الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت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 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 بمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتجعل علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنوري والجبين الازهر اللهم صل عليه ما تلاحمت الغيوم وصل عليه ما زهرت النجوم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله الله